عصريا <تصفيق> على موقع دي جي كيمو شافوني الناس كتيره علي ما العلب يدور غلب يدور الوقت كل ويب يرحم موسى وفجأة بكون وسط فرعون مالوش من عملت ما بقص. ما شفتش حب ولا تقديم قلت عايق و قلت عاكد هيتمر فيه قلعات غبية هعمل ايه في قلبي واللي يمشي وراك يا البنياك و مش هيداره من اسباب قميت الحب و يا محساب مخدتش منه حصريا على موقع دي شاي كيمو